بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالقارعة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 فَأَثِيرَ الْعَوْنُ وَمَنْ قَدْ لَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ لِلْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّادِيَةِ إِنَّ لَمَّا ظَلَمْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فإِذَانُوا فيِي خَفِ الصّور يَفْخَةُ وَاحِدَها وَحُمِلَةِ الْ الأرضُ وَالْجِبالَُ فَدُكتَ دَككَةَ وَاحِدَ فَيَوْمَئِذِ وَقاتِواقِعَ وَن شَققَّةِ السَّماء فَهِييَ يَوْمَئِذِ وَهِيًا وَْمَلَكُ علىى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقوم فيقولها قَرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ طُوفُهَا دَامِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ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 ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حميم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 قَقَنا مِن التين فَمَا مكُم مِنْ أَحَذٍعَنْ حاجِزين وَإِهُ وَإِهُ لتَذكرَِة للِمُتَّقين وَإَِّ لََلَم أن مِكم مُكَّبين وَإِهُ لَحَصَةٌ على الكافِرين وَإِهُ لَحقَقُّ القين